يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُذِيقُكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ مَا لَكُمْ لَا تَرجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَزْوَاجًا أَلَمْ تَعْكِفُوا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سبع سماوات طباقا وجعل القمر في والله ان ده تكون من الاضناب والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا من ذا سبل أنفجاجا قال نوح ربا واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سوا وَقَدْ أَضَلَّ عُدْكُثِيرًا وَأَنَا أَزِيدُ الضَّالِّينَ إِلَّا ضَلَّانَ مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَ لَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ آيَ صَرًى وَقَالُوا نُحَرٌ بِلَا تَ إنك ان كائن تلون يضل عبادك ولا يلد الا فجرنك فر رب اغفر لي ولوالدي يا غليما وَلَا بَغْيَ فِي يَمِينٍ وَلَا مَعْصِيَةَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ وَلَا تَزِيِدُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ